ا ل ح مرحبا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصعبه وسلم مرحبا بكم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المستمعون عبر ا ي د ا ع ي موقع ميراث لكم ا ا ل ا ل العلامة ي ربيع خ ن هادي المدخل حفظه ب ا ش ر من ي ا ل المكرمة ع ا م بمكة ر وإياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن التلاهلا اما بعد مرحبا ب أ ه ل الحديث و ا ل س ن ة ن س أ ل الله أ ن يثبتنا و إ ي ا ك م على كتابه و س ن ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم و ن ج ع ل ن ا و إ ي ا ك م من الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه وكنت في ا ل أ س ب و ع السابق قرأت القدسي ذر رضي عليكم عنه الله الحديث حديث أبي الذي فيه يقول الله تبارك و س ع ا ل ى يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وبينا ان أ ن و ا ع الظلم ث ل ا ث ة الظلم هو الشرك الظلم ا ل أ خ ض ر وهذا د ن ب لا يغفر وذنب فيما بين العبد وبين ربه هذا تحت مشيئه الله إ ن شاء افى عنه و إ ن شاء اذبه هذا اذا مات مصر عليه اما اذا تاب من اخطائه ومعاصيه فان الله يغفرها سبحانه وتعالى ويقبل هذه ا ل ت و ب ة ويحب التوابين ويحب المتطهرين والثالث التظالم بين العباد فيما بينهم وهذا لا يترك كما شرحنا لكم سابقا ثم قال بعده إ ل ا من أ ط ع م ت ه فاستطعموني اطعمكم فهي والله كلنا جياع وكلنا و ر ا ه وكلكم عار فاستقصوني أ ك س ك م يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى والناس كلهم فقراء ملوكهم وتجارهم وفقراءهم كلهم والله فقراء إ ل ى الله تبارك وتعالى في نواحي ك ث ي ر ة في ن ومنها ا ح ي كثيرة و الرزق الله هو الرزاق ب ا ل ق و ة المتين الرزق ما تحصل عليه بنشاطك و ي ه د ك وذكاءك ويهيئ لك السبل التي توصلك إ ل ى الرزق ويجب أ ن تتحرى الحلال وتجتني م بالحرام و والرشوة والخيانة ة والرشو ما ذلك هذا ة ف ي ه ع ن ى الآية يا أيها الناس أو هذه يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء الى الله والله والعيون الحميد ا ل شيء ي ذ ن ك م و ي أ ت ي بخلق جديد وما دلك ع ل الله العزيز سبحانه وتعالى والله فقراء الله في ا ل إ ي ج ا د وفي التوفيق وفي ا ل ه د ا ي ة وفي الرزق في كل فقراء الله ف فقر ق لا يعلمه إ ل ا الله سبحانه وتعالى فيجب في أ ن يتواضع لعبد الله ويستشعر في ق ا ر نفسه أ ن ه فقير إ ل ى الله تبارك وتعالى فلا يتكبر ولا يتعالى على عباد الله عز وجل كيف أ ن ت فقير عاجز دليل لا تملك ن ف س ك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا ح ي ا ة ولا نشورا كيف تتكبر وتتعالى على عباد الله تبارك وتعالى فتواضع والف قدر نفسك هذا فيه ت ر ب ي ة فيه تاديب للعباد كما في ا ل آ ي ة أ ي ض ا يا عبادي كلكم عابر ف ا س ت ق ص و ن ي ع ك ك م اي والله اي والله كلنا ا ر ا ث فلنستكس الله عز وجل ل أ ن ن ا فقراء وضعفاء ضعفاء إ ل ى جوده فقراء إ ل ى جوده وكرمه وتوفيقه سبحانه وتعالى يا عبادي إ ن ك م تخطئون بالليل والنهار و أ ن ا أ غ ف ر الذنوب جميعا فاستغفروني أ غ ف ر لكم استغفار نحن ندرب ونخطئ في الليل والنهار فلنستغفر نستغفر ونتوب إ ل ى الله تبارك وتعالى نكثر من الاستغفار استغفر الله العظيم التواب الرحيم بلا إله اللهم أن يظلم كل من وإنه لا اله الا الله و تبارك ع ا ل ى و ت ب ا ي ك ا ل ى و ن ب ا ر ك و تعالى و تبارك و إ ن ا ل ى و تبارك و تعالى ا ر ك و تعالى و تبارك و تعالى و ت ب ا ك و تعالى و تبارك و ت ا ل ى و ر و ا ل ر ح ي م ا ل ل ه أ ك ب ر إ ذ تعالى و تبارك ا ل ى تعالى و ت ع و تبارك و تعالى و ا ل ى و ب ا ر ا ل ى و تعالى و تعالى و تبارك و تعالى و تعالى و ت ع ا ل تبارك و ت ع ا ل و ت ا ل ى و ا ب ا الايات التي ح د ث ع ل ى الاستغفار ك ث ي ر ة جدا والاستغفار يكون من صدق و إ خ ل ا ص وجد فاذا كان الانسان يستغفر الله ويتوب إ ل ي ه يوفق إ ن شاء الله وتقل أ خ ص ا ر ه وتضعف و إ ذ ا كان استغفاره باللسان وعدم إ خ ل ا ص في ذلك هذا ما يجب ما يدفع عنه شيئا بل قالوا يتمادى في المعاصي و ل ا ع و ذ بالله من التمادي في المعاصي في معاصي معنى لا, لا معاصم في الصلاه معاصي في ا ل ح ي ا ة كلها في ا ل ز ك ا ة في الصوم في الحج في الاشياء كلها ا خ ط أ ومعاصي فلنستغفر الله ولنتوب إ ل ي ه في كل الاحوال اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عبدك ووالدك ما استطعت اعوذ بك من ا ل شر ما صنعت ابو إ ل ي ك بذنبي أبو من عماتك عليك فغفر لي فانه لا افرد ذنوب الا انثى الله اكبر هذا ا ل سيد الاصطفاء إ هذا سيد الاصطفاء إ بارك الله فيك. فاستغفر الله به كثيرا واخلصه الله في هذا الاصطفاء إ وجتنب الذنوب الذنوب تموت القلوب الله اكبر فاستغفرونا اغفر لكم قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا إ ن ه هو الغفور الرحيم كل الذنوب يغفر الله تبارك وتعالى إ ل ا الشرك لهذه ا ل آ ي ة ع ا م ة م ط ل ق ة ويقيدها ويخصصها قول الله تبارك وتعالى إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى فلا نياس بروح الله تبارك وتعالى لا نطلب منها لا يياس بروح الله إ ل ا ا ل ق ب و ر الكافرون ف ا ر ك الله فيكم ولا نقنط ن ب ر ح م ة الله إ ل ا الضالون فالعقل يجب أ ن يكون دائما بين الخوف والرياء يخاف الله ويحبه ويخشاه ويتقيه ويطمع في مغفرته ورحمته من ايات بقران نطمع في ر ح م ة الله سبحانه وتعالى نحب الله ونقله ونعظمه و ن ت و ك عليه سبحانه وتعالى ونعتقد ان نغفر ابنه ونستغفره سبحانه وتعالى ولا نجاس م روح ا ل ل ه ولا نقط من, من رحمته سبحانه وتعالى فالعبد يجب أ ن يكون في ا ل ح ي ا ة في حال ا ل ص ح ة و ا ل ح ي ا ة و ت و ا ز ن يخاف من ج ه ة ويرجو من ج ه ة ا ل خ ر ا ء ف إ ذ ا حان الموت فليغلب جانب الرجاء إذا جاءه الموت فليغلب ي ا ن ب الرجاء في الله والطمع في ر ح م ة الله ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى الله أ ك ب ر أ س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يتوب علينا و أ ن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا و أ ن يثبتنا على الحق والهدى على كتاب الله و س ل ة الرسول ويجمع كل ب ن ا ء الحق ويوحد صفوفنا و اوصيكم يا أخوة بالتاخي والتلاحم والتعاون على البر والتقوى والبعد عن أ س ب ا ب الخلافات التي تؤدي إ ل ى البغضاء والتشاحن و ا ل ف ر ق ة فيؤدي ا ل أ م ر إلى أ ن س الى ل تعالي القول ه ما يكره الله و يبغضه إ ن الذين فرقوا دينهم و كانوا اشياء لست م في شيء الفوق الشر الخلاف ف و ق الشر ا ل الشر كما قال ا ل ن مسعود رضي الله ع فاجتنبوا هذه الخلافات واسبابها وتعاونوا س ل على البر والتقوى و ث ن ا ص ح و ا ب ا ل ح ك م ة والموعظه الحسنه و ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ح ب و ب ة التي ليس فيها تعالي ولا تعاظم خ ا ر ك الله فيكم فإن النصيحة إذا النصيحة كان باللطف ي ك و ل لها آ ث ا ر ه ا ا ل ط ي ب ة إ ذ ا كان خلق ذلك مع ا ل أ س ف الشديد ف ض ل ولا تنفع و ف ق ن ا الله اياكم وصلى الله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم سؤال وسيء واحد وتعبان تعبان والله ما النزول تعباني يا الله عداكم الله أنزل لكن وجحت كنت أرغب ل حمد الله أ ق د ت ا ل ن ي ة ل ل خ ر و ج لطلب العلم لأن بلادي ليس في ه ا ع ل م ا ء ل كني و ح ي د أ ه ل ي ل ك ن هم أ ذ ن و ا لي بالخروج ع ل م ا ل أ ن ن ي إ م ا م و خ ط ي ب و م ح ت ل ف ا ل ق ر آ ن و في ح ا ل ة خ ر و ج ي لطلب العلم ي و جدل بالمال إ و هاته بديل, بديل في ا ل ا م ا م ة و ا ل خ ط ا ب ة ولكن يتعذر الحصول على بديل لي في تحفيظ ا ل ق ر آ ن فهل تنصحونني بالخروج أ ن ص بين أ م ر ي ن إ ن كنت تعرف ف ر و ض ا ل ك ف ا ي ة عليك بارك ا ل ل فيك فلا تخرج وان كنت تفتقر إ ل ى م ع ر ف ة ف ر و ض ا ل ا ي ا ن فرجح م ع ر ف ة ف ر و ض ا ل ا ي ا ن و خ ر ج في طلب العلم و ا ب د أ بنفسك قبل أ ن تقول وقد يوجد حفاظ ا ل ق ر آ ن غيرك لا سيما في ابلاد المغرب أ ه ل المغرب لهم عنايه بحفظ القران آ ن د م الآن ما أدريك لهم عنايه بحفظ ا ل ق ر آ ن أ ك ث ر من بلدان الاسلام ل كل... ل م ا إ ي كله الثاقيلة المغرب أهل إن حفظ ا ل ق ر آ ن و أ ه ل مصر ق ر أ و ه و وأهل... أ ه ل ا ل أ ت ر ا ك يعني و ا ل أ ت ر ا ك كتبوه يعني في الكتاب ا ل أ ت ر ا ك خطوطهم أ ح س ن من خطوط العرب ومصر يعني القراءة فيه تعرفون في لوقتنا هذا القراء منهم والحفار في المغرب قلوا لكن أ ظ ن لا يزال كفته ب ر ا ئ ح ة يعتمد بحفظ ا ل ق ر آ ن فحفظ ا ل ق ر آ ن غيرك بارك ا ل ذ ي ب إ ذ ا كان تحتاج للخروج الى طلب العلم فخرج يعني الصغار ولكن ا ب ا ر و أ يجب ان ل ع ي ك و ل ا ل هناك يوفقك اشياء ا ل ل ه ر ى في ا ل ك م ا ء والارض و ا ل ل ه ا ا ك الله ك ن ت م ت ت س م ع و ن للقاء ل ع م ي بفضلة بابن هالي حافظه الشيخة هالي الله ت ع ل ى حياكم الله جميعا الله